والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يعني أو كست بوارد كان شوي اشتى بوارد كان شوي اشتى تبهات اشنا خده و أو اشتى او فيها غمبارد بري تبهات يعني إيمانه هو وحيتين أو وحياه تها تخار وأو وحيات يخار ب فيها غمبارد بري فرق جدهي نايخنا نبقي ن فيها غمباره أو اشتى بوانهات ينكرها كن و بالاخرى هم يوقنون خاني اخرتي يا دما هيك اول ديف بخانيتي خاني دنياي و اوتشتتادا شرابونا شقابرا و حسابي طرازيي و حتى دما هيك بور جبان تشتخرك بور يا هايب هند و افتشتتخرك يا قيم يا بهاي مشو جرزان